وريمت الاب ورزقت حنان العم كان يظل 30 ليله لا يخرج من دوره المياه <تصفيق> فانا تروح مرتين في الأسبوع الاسبوع نعم مره لسماع الشيخ محمد رفعت الله يرحمه ومره لسماع ام كلثوم ختمت القران وانا لسه في السنة الثالثه في المدرسه ان الله ال... الالزاميه وطلعت الأول فعلا ما الله و... ادوني مكفأة جنيه وربع جابت لي وزة بنصف جنيه نعم ما, ما بضيتش قال له اتخرق بعد كم سنة قال له بعد 15 سنة قال له انت تعرف بعد 15 سنة هي اتطلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم عفو التجربة من قناتكم الفضائية دليل أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الذي كالعادة نطل فيه على الجانب الآخر في حياة علمائنا ومن نحبهم ممن يطلون علينا من وراء الشاشات معلمين ومفتين لكننا في البرنامج نطل على الجهة الأخرى من حياة ضيوفنا ناحية الاجتماعية وما مروا به من تجارب كنا في حلقة ماضية قد التقينا مع ضيفنا في هذه الحلقة وهو ضيف مميز وتحبونه جميعا أسأل الله أن يمد في عمره وأن ينفع به الأمة وأن يزه عنه وعنكم خير الجزاء ضيفنا وإياكم في هذه الحلقة وهي حلقة ثانية إتمام الحلقة السابقة هو سماحة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حياكم الله يا شيخ يوسف حياك الله ربنا. أهلا وسهلا بكم وشكرا لكم على إعطانا من وقتكم هذا الثمين شيخنا الفاضل كنا في الحلقة الماضية أذكر وقفنا عند رغبة هذا الشاب يوسف القرضاوي وهو في القرية في أن يلتحق بالأزهر للدراسة في الأزهر وكانت التقافة السائدة أن خريجي الأزهر ما يجدون عمل وبالتالي لا يصلح هذا حتى ساق الله لكم ذلك الموقف الذي حكيته لنا في الحلقة الماضية وقدر الله أن تأخذ طريقك إلى الأزهر نمضي وإياك من هنا إذا أذنت حياك الله يا شيخي أهلا بك وسهلا نعم <تصفيق> تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبعه هداه الله عليه وسلم في هذه السنه نعم. بعد ان اختنى عمي نعم, نعم. تقدم الى الازهر نعم. وفعلا حاولت أن أدخل الأظهر في تلك السنة لم أستطع لبعض الروتينيات نعم لكي أحصل على شهادة الميلاد من المديرية وكذا تعطلت ففات موعد التقديم معنى هذا يا شيخ يوسف أنه كان الناس الطالب ممكن أن يدرس ويعيش حتى يصبح شاب وليس له شهادة ميلاد ولا, ولا أوراق ثبوتية ولا كذا يعني ما كانت ما يهتم بها الناس أو ماذا كيف ما عندك شهارة الميلاد؟ شهارة الميلاد لازم تروح تجيبها من مجلس المديرية طيب أنت درست الابتدائية وتفع الرسوم وتنتظر البروكرافية والروتين البطيء يعني كانت باقي أسبوعين على الالتحاف آخر موعد للتقديم نعم يعني فاتوا الأسبوعين وما ولم تخش شهات الميلاد طيب فضاعت علي سنه كامله آه. يعني كان مش خلاص السنه الجايه سجد انما انا السنة هذه مرت علي بطيئه بطيئه كان كل يوم منها شهر ما مستاهل اه ف الى ان السنة. كان عمري 14 سنه سنه نعم وقدمت الى الازهر وعلاه يمتحنوننا في القرآن لازم اللي يدخل الازهر ازهر ومعاهد الازهر لابد أن يكون حافظا للقران حفظا جيدا الله. ثم يمتحنوا في الحساب والاملاء نعم يعني الحمد لله انا كنت يعني في الاشياء ما دي ما, ما مش محتاج اي شيء ف معتلنا بعد كميوم بعد ما امتحاننا ارسلوا الى وليه امر الطالب فلان فلان الطالب المذكور راح امتحان القبول وعليه الحضور يوم كذا مش عارف ايه سبت سبتمبر ومرتديا الزية الازهاري المعروف والعمامة والجبة ذات الطوق اي الكاكوله <تصفيق> هذه شروط ها؟ شروط ها يعني يعني مم. بيعرفوا لي الامر ايه المطلوب آه. يعني آه حضرنا مم. يعني وبعد في ذلك الـ الـ الوقت مم. وكان فيه في المعهد اللي اتعلمت فيه مع طنطا الدين مع اللي هو المعهد الاحمدي, المعهد <تصفيق> الأحمدي. قبل الجامعة قبل... قبل قبل الجامعه, الجامعة في نعم. الابتدائي نعم أربع سنوات والثانوي خمس سنوات نعم وكان معي كنت شاكل انا وابن عمتي نعم. وواحد يعني قريبنا نعم نسكن في حجره حجره واحده كنا ب 18 قرش م. كل واحد يدفع 6 قروش 18 قرش في الشهر ولا في السنه ولا في الشهر في الشهر في الشهر, في في الشهر. وانا انام على الحصير كل واحد له مخدة وله بطانية يعني ونروحنا نشتري الفول م. يعني القرش تعريفه م. قرش تعريفه نشتري 4 مللي فول و يعني الفجل او درجير او حاجة أيوة. يعني آه. اللي بتبيع الفجل ده ادتني ست روبط وقالت عشان انت دي السل جديد كدلك ربطة كمان بمليم خير فكان عشنا اول سنة في هذه, ال... آه... في هذه الحجرة السنة اللي بعدها لقينا حذرتين جنب بعض الحذرة دوكم كنا نيمين على الأرض مم. يعني مش مبلطة حتى نعم. يعني دوكم كان دي فيها خشب مم. يعني مبلطة بالخشب وقطين جنب بعض فكانت أرقى مم. هو أغلى قليلا نعم. أيضا يعني وهكذا است... است... استمرنا فيه في أول سنة نعم. جي ابن عميتي اللي عليك ده مقطوعيه كده تقرا في كتاب نور الايضاح ده تحفظ مش عارف من كذا كذا وكذا ومن كذا كذا وكذا, وكذا بعد مده بيقول اللي عملت ايه له حفظ لا لا ادي متحني بتحني. بيقول لزملاءه اللي هو حافظ زي في اسبوعين ما, ما, <تصفيق> ما كان من الاحداث اللطيفه اللي حدثت لي في نعم. سنه اولى ابتدائي نعم إنه جاء الشيخ حسن البنا نعم الى مدينه في ذكرى الهجره مم. النبويه امم وهو ابن عمتي كان في سنه رابعه ثانوي نعم يعني بقاله سنه يعني. ويخرج بتاع فرق كبير بينه وكبار نعم. قال انت نام عشان احنا هنروح للشيخ حسين بنه قلت له لا انا عايز اجي معاكم لا لا انت يعني انت دور دور. سمعت عن الشيخ وتقول له لا انا لا يمكن لازم اجي معاكم اصبر رحت معاه بس واه واه سمعت الخطباء الذين تحدثوا والشعراء وقال اخر واحد تحدث الشيخ حسين بنه بس ونحن رجعين ألو... فيهمت حاجة ثم الشيخ أهل بدأ قال كذا وكذا ونقسم الموضوع قال كذا وكذا الهجرة كانت حدا فاصلا بين عهدين عهد تربية الفرد في مكة وعهد قامة الذولة في, في المدينة تربية الفرد في مكة تحتاج إلى كذا وكذا وكذا وتمتبقى... ما شاء الله أحد... ما شاء الله ألوح. ما شاء الله, الله. الله. الله. فهو لان وكان ما كانش عايزينني اروح خالص فاصبحت بقى متابع عند الشيخ حسن البنا منذ ده ده. جاء الى طنطا نعم ف يعني استمرت الحمد يعني وطلعت ال ال ال الاول يعني يعني. كان اول سنه مم. يعني خدت مجموع عالي جدا وكنت اول يعني بامتياز وبين عشان. وبين الثاني فرق كبير عشان وكان عشان. من المفاجئات نعم ان يوم وقالوا تعالى لك مكافاه مكافاه مم. ايه المكافاه الاوليه المكافاه الاولانيه ايه ادوني 3 جنيه 3 جنيه 3 جنيه ده مبلغ ثروه يعني وهذا كان يعني وقف واحد اسمه منشاوي باشا نعم منشاوي باشا ده كان من الاغنياء نعم الذين وقفوا كثيرا من ممتلكاتهم بنى جامعه هنيئ له وبنى معهد اسمه معهد المنشاوي ومستشفى المنشاوي هنيئ كانت الاوقاف نعم فالكان وقف ناخد منه 18 قرش كل شهر لك بدل جرايه نعم. كان زمان يدوا جرايه مم. للطلاب نعم يسموهم المجاورين المجاورين اللي جاي من بعيد اه, آه عيش وخبز وقموس وحاجات مم. يعني ما بتعرفها فقالوا بدل الجرايه مم. بدل الجرايه اصبحت تقدر ب 18 قرش حسب مم. الوقف مم. فكان الاوقاف يعني من حولنا الخيرين من المسلمين الله اكبر في هذه المرحله اول درس لقيت في حياتي في قريتنا نعم بعد ما بعد ما انتهيت من الثانويه ولا بعد ما انتهيت من سنتين ابتدائي من في المعبة. الصيف نعم إلى اذهب الى ثالث ابتدائي طيب انا كما ذكرت لك من قبل كنت حريص على حضور دروس العلماء ما شاء ظهر عالم جديد في بلدنا نعم اسمه الشيخ عبد المطلب البتة نعم يعني غير الطراز القديم اللي كان عليه العلماء القدامى ما عادش يخطر في ديوان اه يخ أو اول رجب وثاني رجب وعف رجب والكلمات المسدوعه والاشياء دي بدا يعالج موضوعات نعم. الصدق الامانه بر الوالدين اكرام الجيران وهكذا نعم. نعم وبدا يدي دروس في رمضان بعد العصر نعم. دروس حية نعم فكنت حريص على الشيخ عبد المنعم يحضر دروسه نعم. وهو اللي كتب لي الامتساب نعم. الى الازهر نعم. الامتساب هو اللي كتب الامتساب حتى هو جه يعني في خانة كده اسم خانة المذهب فقال لي هتحب يكون مذهبك ايه انا كدت اقول له مذهب شفعي, شفعي زي لان الناس. القرية عندنا شفعية فهو قال لي ايش رأيك خليك حنفي زي يا شيخ يوسي قلت له خليك حنفي حنفي معك قلت حنفي بعد كده تعلمت المزاهب المختلفة محنف اما الاب يسألونه وقال لهم انا حنف شعي مزيد من المزاهب <تصفيق> كله على بعض أما ال... فالشيحة المطالب ده كان عالم حي وكان اول دفعته وعمل يعني تغيير في البلد وقف ضد البدع وضد الاشياء آه. وكان عالما مستنيرا نعم وكان يعني فرح بيه وجه مره من اول سنة نعم. سألني هو فقه هو حنفي يعني في بعض حاجات نعم في المذهب الحنفي الله قال لهم هذا عالم بمعنى ما الكلمه ما وانا الله. سنه ابتدائي ما, ما فانا كنت حريص على دروس الشيخ عبد المطلب البت رحمه, رحمه الله رحمه في يوم في العصر الشيخ عبد المطلب تاخر نعم لعل مريضا او شيء من هذا نعم. لم ياتي هذا اليوم نعم. الناس اللي متعودين على الدرس يعني ملتزمين وبعدين بعضهم كده من الفلاحين المستنيرين عندهم شيء يعني فهم من يعني دائما مع العلماء نعم فبص لي كده وقال يا شيخ يوسف تقول لي كلمتين من اللي تعلمتيهم من الازهر نعم قلت له والله ما عنديش نابه توكل على الله نعم ده نشكي بقى في مقعد الشيخ أول عبد المطالب اول درس وانا في الصيفية في ذهابي من سنة ثانية ابتدائي الى تلتة ابتدائي نعم. واذكر الدرس اللي انا قلته اشرحت حديث انه رواه ابن مادة والحاكم والمتاع. اما خمس وقصال اعود بالله أن تدركهن وعلى آخرهما ظهرت فاحشة في قومه وقاء ذكرت الحديث ده وشرحته شرحه الناس يعني كأن على رؤوسهم الطير ما شاء الله. ما شاء الله. المهم مش في الدرس إنه مع كل درس في أسئلة ما. ما. <تصفيق> بعد الدرس <تصفيق> فسألوني ما. أسئلة ما. ووفقني الله, ما شاء الله أن أجيب ما شاء الله. يعني عنها إجابة يعني أرضت ان اصبحت عاده كلما تخلف الشيخ عبد المطلب تعالى الشيخ يوسف كلنا كل مين بالله هذا الدرس كان عمر الشيخ يوسف القرداوي فيه كم كم سنه 16 سنه 16 سنه اه 16 سنه ما شاء الله قليلا كان هو انطلاقه واما اول خطبه نعم. على المنبر خطرتها نعم ف يعني في الرابعه ابتدائي الرابعه وانا في سنه رابعه ابتدائي نعم. كنت لسه يعني يعني 17 سنه وشويه كنت في البلد نعم. وبعدين الخطيب الشيخ عبد المطرب ده ما كانش موجود نعم. والخطيب التقليدي مش موجود ما شاء الله عليه يعني فقالوا لي انت تخطب الدمعة خطرت كده وكانت لابس جنبية بيضة كده وطائية لابسها هنا كده لابسها وطعت على النمبر وخطرت اول خطبة في حياتي في مسجد المتولي نسميه نعم مسجد المتولي نعم واذكر يعني موضوعها كان الشكر على نعم الله عز وجل ما شاء الله فخطبت هذه الخطبة ولاقت يعني استحسانا وقبولا وأهم ما فيها أنني لا أقلد أحدا نعم يعني ودوا الناس صورة واحد بدأ بداية غير ما بيبدأ بها الخطباء بتوع البلد ومشى فيها بطريقة غير الطرق الأخرى فكان هذا يعني بفضل الله عز وجل انت ما كان عندك رهبة يا شيخ في هذين الموقفين نعم. اول درس واول خطبة ما كان في رهبة عندك للأولية هذه ما في رهبة ما في خوف لا ما ما في درس ما كنتش متوقع الحقيقة انني ادعى يعني انا عند قدرة حاسم عند قدرة ادرس ولكن يعني لسه متعلم لسه مدري ايوه بعد كده ما أصبحت أنا في عندنا دوامع صغيرة نسميها زاوية نعم. أصبح دعوني أروح أصلي أخطب الجمعة هناك أدي درسي رمضان في العشاء وانفتحت أبواب أصبحت أتكلم نعم. في مناسبات نعم. زي في المآتم تكلم يعني عزة نعم. نعم. يعني في المنوعة أصبح كلما كان يعني مأتم كبير نعم وعندنا في مستر في يعني عادة أنهم يأتوا بالقراء الكبار نعم يعني فكان الناس ان أننا أم ألقي كلمة في هذه المناسبات نعم وهكذا وفي سنة ربعة ابتدائي نعم دعيت إلى إلقاء قصيدة في شعبة الإخوان المسلمين قصيدة اه قصيده دخلنا في الادب الشرقي بالشعر بدات يعني يعني في الوقت اللي بدات فيه في بالدرس نعم كنت بدات اقول شعر نعم. ليس قبل ذلك يعني قبل هذا ما كنت وانت صغير أو تقول الشعر أو قبل الخطبه في الصيف القيت الخطبه في الشتاء اللي قبل ذلك وانا في سنه ثانيه ابتدائي بدات اقول ايه الشعر اكيد نفسي ان انا بقول كلام موزون هذا شيء سبحان الله <تصفيق> وانا يعني الحقيقه ما قلت بيتا مكسورا ابدا الله. الله يعني اذني واحس بالبيت المكسور باحساس يعني غريب كده يسموها الاذن الموسيقيه لا مش عارف ايه مثل النحو ايضا من الاشياء التي يعني هضمتها بعد ان درست النحو في سنه اولى ابتدائي نعم هضمت النحو هضما الله يعني عجيبا ما عندي كلاماء العذب الزلال ما شاء الله الطلب يشتكوا من صعوبه <تصفيق> النحو ومن صعوبه الصرف والصرف وانا يعني في غايه من العذوبه والسلاسه والسهوله ما ما يعني والله والله و... ف ف, ف... عرفت بقى بالشعر فاللي نقف عند الشعر قليل اذا اذنت مشاهدي الكرام فاصل ونواصل باذن الله تعالى. سيدي الكرام اهلا وسهلا بكم مرة اخرى مع سماحه الشيخ يوسف القرضاوي حينما بدا يعني في مجال الشعر اليس كذلك يا شيخ نعم اذا اذا دعيت لالقاء قصيده شيخ يوسف دعيت الى شربه الاخوان في طنطا نعم لالقاء قصيده من الشعر نعم في موسمهم الثقافي في كل سنه كان الاخوان ينشئونهم سيما ثقافيا في محاضرات نعم ويجتمع في العدد من الناس في يوم من ايام الاسبوع يوم الاثنين او يوم أو كذا فدعوني لالقاء قصيده هم يعرفون انني احب الإخوان نعم كما قلت لك اصبحت اتتبع يعني حضور الاستاذ البنا بعد ذلك اللقاء الاول بعد اللقاء الاول كلما حضر في مناسبه حضر للاسراء والمعراج نعم. حضرت في الاسراء والمعراج نعم حضر لي يلتقي بالمعلمين يعني حضرت لقائه بالمعلمين نحن. كل ما اتى اصبح محبا لهؤلاء الاخوان وان كنت لا عن كيف يعني انضم اليهم لا, لا اعرف انما احببتهم من بعيد وكانوا الاخوان يخرون في منطقه عندهم الكشافه نعم اسمه هو الجوالة. الجواله جواله جواله ال ال الاخوان بيخرون يعني في بتاع معاهم الطنبور تراديه حاجه يعني جذابه يعني والله حاجه جذابه وواحد شيء المصحف كده شد رياض القوم مصحف والشارة الإخوانية السيفين وبينهما مصحف وتحتهم كلمة وأعدوا يهتفون باهترفتهم حتى الأول ما كنتش فهمها الأول وقولوا الله غايتنا وقولهم يقولوا يا الله غايتنا والحج ما, ما فيه الله غايتنا الله غايتنا الرسول زعيمنا القرآن دستورنا الجهان سبيلنا الموت في سبيل الله أسمى أمانينا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد حتى نلقى الله الله أكبر الله أكبر ولله أكبر, والله أكبر, والله أكبر, والله أكبر <تصفيق> تزلزل القلوب زلزالا أحببت أولئي الناس وإن لم أبري يعني فلما دعوني الى شعبه الاخوان يعني ذهبت الى الشربه وحضرت القصيده يعني ضاعت مني كما ضاعت ما تحفظ منها من شيء غير احفظ مطلعها قلبي يحس برحمه تتدفق ويرى الملائكه حولنا قد احدثوا وكان احمد والصحابة قد اتوا يتسمعون لما نقول وننطق الى الله الى الله الله اخر القصيده بعد ذلك اشتهر بالشعر يعني في وقت من الاوقات كان اذا ذكر القرباوي الشاعر شاعر يعني مم. قبل الدعوه يعني عرفت بالايه بال... بالشعر بال... بالشعر في هذه الفتره ال... الفتره اللي المرحله الدراسيه الابتدائيه الابتدائية, الابتدائيه كنت كما قلت لك كنت اسكن مع ابن عمتي نعم وبعد عمتي درس معها سنتين ثم يعني ارتح للدراسه الاعلى, الاعلى وبقيت انا أسكن مع الطلاب احنا عاده طلاب الازهر يسكن مجموعه بعضهم نعم مع نعم مع, مع بعض تذكر احد من زملائ هذه الفتره شيخ يوسف تذكر احد من زملائ هذه الفتره من الذين عرفوا بعد ذلك والله فيه طبعا في من زملائ هذه الفتره في بلدنا احنا كنا يعني ثمانيه قدمنا من قريتنا نعم للأظهر في تلك السنة بعضهم رسب في امتحان القبول وأكثرهم ندح استمر يعني شوية وقدم تعثرهم يعني معظمهم في آخرهم واحد كان زميلي بقي إلى السنوية وكان بيذاكر معي نعم. ولكن ما, ما كمل شيء ما على شباب يعني كثيرين نعم. يعني كان يعني في غايه من الذكاء م. يعني كتبت في مذكراتي منهم واحد اسمه محمد السيد الوزير نعم كان صديقا ليكمم بلد قريب من قريتنا اسمها شفشير نعم وكان شاعرا وأديبا مم. ومشغولا بالرد على البهائيين نعم. بالرد على المنصرين والمبشرين مم. وعنده كتب البهائية وعنده الكتب اللي ترد على على هؤلاء المبشرين وعنده انا زي قلت سبحان الله في هذه المرحله في هذه المرحله كيف هذا قلت المفروض يعني محمد الوزير ده كان يكون له شأن سبحان الله ومع هذا يعني لم أجد له يعني شأنا مع آه. انه امكانياته كانت هائله اشتغل بالتدريس وكان مدرس ممتاز واشتغل المدارس القومية والجذا ويعني استهداك هو الحياة الحياه نعم. نعم يعني انا اقول يا رب طب يعني انا ما كنتش اذكى واحد يعني من زو... من زملائي زو... كان بينافسني كثيرون يعني يعني حتى افرض ان الواحد طلع الاول طلع الثاني والثالث يعني هم دول يعني لا. لا. وانقربين من الانسان وظروفه مستوفى يعني الله هو الحقيقة القدر سبحان يعني الله. يصنع للإنسان ما لا يصنعه شيء ليس الإنسان بجهده أو بعبقريته أو بمواهبه وحده يصنع حياته أو يصنع أقداره يعني والله كم من أناس أتعجب يعني كيف ذابوا يعني في من محيط الحياه وغرقوا في هذا البحر الخضاب لم يظهر يعني سبحانه والله فيه كان يعني بعض الاخوه جم... بعد قليل معه احد الاخوه في قطر معي الى الان كان بيني وبينه يعني ثلاث سنين نحو. يعني اخونا اسمه الدكتور عبد العظيم الديب بالعظيم الديب أحد الإخوة المحققين الآن المشتغلين الذين أخرجوا موسوعات نعم. محققة ومخردة ومفهرسة خصوصا موسوعات إمام الحرمين الجوينة أخرج البرهان لإمام الحرمين والدر المضية عشان. في الخلاف بين الحنفية وال... والشافعية نعم. و. وأخرج الغياث يعني الغياث الأمم في التهيات الظلم وأخرج نهاية المطلب النوسوعة الشافعية الكبيرة يعني هو كان معي في كلية الشريعة أنا كنت عميد الكلية وهو كان رئيس قسم الفقه والأصول هو اللي باقي أصحابي كان يعني تعرفت أيضا يعني في المعهد يعني على عدد من الاخوه ومنهم الاخ الدكتور احمد العسال انا مؤكد يعني اتعرفت عليه في اول ثانوي يعني ان هو اتعلم في معهد المنشاوي اللي قلت لك عليه ايوه ما التقيناش بقى لان كنت في المعهد الحكومي هو في معهد المنشاوي الاهلي قلت لقينا مخلد ثانويه الى الازهري الثانوي هناك وهو كان من الاخوان وانا من الاخوان نعم. فالتقينا <تصفيق> في دار الـ الـ الـ الـ الاخوان والتقينا مع احد الاخوه كان من اقرب اصدقائي اليه يعني رحمه الله نعم. اسمه محمد دمرداش مراد نعم. يعني وهذا تعرف علي بمناسبه اذكرها لك يعني كنا احنا في السنه الاولى الثانويه نعم وعاده حينما يتخلف احد الاساتذه في درس ياتي واحد ياخذ بداله نعم حصه اضافيه ياخذ بدل الاستاذ الاستاذ استاذ احتياطي وجلس يحدثنا فادي اسال يقول لنا كل واحد يقول لي امنيته بعد بعد الدراسه بعد التخرج, التخرج. في واحد يقول له انا يعني أريد ان اكون مديرا مش عارف ايه م. قول له انت ستكون خفيفا <تصفيق> <تصفيق> مش عارف كده واحد يقول له انا, أنا يقول له انت هتكون حارس للمقابر واحد يقول له قران يعني راجل خفيف الروح يعني ولطيف وبعدين جيه عندي م. وقال لماذا تريد أن أن تكون وقالت له الله يا عافني قال لا ليه قلت له يعني قل ما... ما قال يا إخوانك قلت له عن هل لابد قال آه لابد قلت له الله أنا أريد أن أكون شيخا للأزهر ما شاء الله فالرجل غير لهجته وقال لهم يا أولاد لا تستبعدوا لا. كم من اناس طمحوا الى امور كبيرة وحقق الله اماله وقعد يضرب امثلة من التاريخ سبحان الله وقعدين اتكلم معي اتكلم معاه فالاخر محمد الدنوداشي مردد شده هذا الحديث وقعدين يتعرف علي وقعدين يتقرب مني وتقربت منه نعم. وقعدين سكننا مع بعض نعم. ودخلنا الكلية مع بعض نعم. ودخلنا المعتقل معتقل الطور <تصفيق> مع بعض نعم. أني من أهم الأشياء اللي حدثت في المرحلة الثانوية هو دخولنا معتقل الطور وانتوا في الثانوية وانا في الثانوية في السنة خمسة سنوية لأنه يعني نشطنا نشاط كبير بقى في فترة سنوية يعني في دعوة الإخوان نعم. الإخوان اكتشفوا مم. يعني القدرة الدعوية عندي نعم. مع القدرة الشعرية مم. فبدأوا يبعثوني إلى البلاد المختلفة آه. وكان لي يعني الحمد لله أسلوب محبب عند الناس ونزل. يعني فكان الناس يبصلون مم. إلى رئاسة الإخوان في القنطر وهي يسموه مكتب إداري مدرية الغربية نعم تسمى المدرية في ذلك وقت مش محافظة فكانوا يبعتون الداعية المحبوب فلاني فلاني ودعا من كفر الشيخ المحلة الكبرى مم. من زفتاء من كفر الزيات من وكانت المدرية كبيرة جدا في ذلك الوقت مم. فاشتغلت بالدعوة نعم. يعني شغل نعم يعني انت مع انه ما جيت شاب ما ما اه ما زلت شابا ما ما يعني كل خصتوا على الاخوان في ذلك الوقت انهم يعني شغلوني شغل جامد ولم يوجهوني مثلا اتعلم اللغة الانجليزيه امم يعني كنت عندي قدره لغويه هائله ليس لو وجهت الى هذا لاتقنت اللغه كان لي زملاء يعني منهم واحد اسمه محمود علي السمان دكتور يعني اعتقد مدود يعني ان شاء الله يعني هو من ابناء طنطة فراح المعهد البريطاني وتعلم اللغة الانجليزية وبعد ذلك دخل كلية الاداب وكذا يعني فانا كان ممكن اتعلم بس ما في القرية انا بروح الوقت التعلمي هو الصيف نعم فانا ما اقدرش في الصيف مشغول بالدعوه لانه اه فوبعدين عايز ادفع رسوم للمعهد نعم ما اقدرش ادفع غير لو أن الاخوان يحسنون التخطيط مم. كانوا قالوا لي ده كان ده كان افادتني في الدعوه العالميه في فيما... ربما لو ذهبت الى هذا المعهد ما خرجت انا الشيخ يوسف القرضاوي <تصفيق> احنا مبسوطين كده أحنا الحمد لله <تصفيق> احنا <كده>. الله ف <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كان يعني الحمد لله يعني كانت أيام لكن دخلتم المعتقل وأنتم في المرحلة الثانوية فضل المرحلة الشيخ المرحلة الثانوية جاء يعني طبعا جاءت حرب فلسطين نعم وذهبنا لنتدرب للجهاد وطوع في حرب فلسطين فتحك مجالات للتطوع نعم ولكن لما قدرناش نروح للحرب مم. لأن الأستاذ الإمام حسن البنة مم. أصدر قرارا بأن طلاب السنوي لا يذهبون للتطوع مم. يعني التطوع يبدأ من, من الجامعة نعم آه فإلا أن أحد إخواننا كان صديقا لي مم. سمو عبد الوهاب البتانوني كان مشغوفا بالجهاد وكأنه هو يعني فلسطين دي هي ليلى وهو قيسها وهو قيس وهذه ليلى ولكن كان يتيما مم. يعني والده متوفى والدته كانت حريصة عليه مم. فوالدته لم تأذن له مم. فقال لنا إن عايز كتيبه تقنع تكن. والدتي مم. ورحت انا والاخ احمد العشائر الى يعني قريته وعدنا نكلم ام باعن الخنساء والنساء نعم. التي يعني ضحت ابناءها في سبيل الله نعم. وكذا وكذا نعم. وبعدين المراه يعني كانت مراه صالحه يعني ظرفت عيونها الدموع قالت روح يا ابن ربنا انصرك ويعني هذا الأخ نعم. كان هو يعني كنا نفهم الى الاستاذ الذهبي الخودي كان هو شيخنا وكنا نجلس معه نعم. يعني في جلسات روحيه نعم. نصلي معه الفجر نعم. ونجلس جلسات كان عبد الوهاب وعبد العظيم الديب واحمد العساله ومجموعه يعني فكان يقول انا كلما رأيت عبد الوهاب رايت دم الشهاده يترقرق في وجهه الله والسيدي عبد الوهاب البستاني والله فذهب عبد الوهاب قرر الاستاذ البنا ان طلاب الثانوي لا يذهبوا فهو قال لي لازم يعني تتوسطوا عند الإمام البنا وذهبنا فعلا مجموعه وقابلنا الاستاذ البنا وقلنا له ان هذا الشاب يعني بيتحرك شوقا الى الجهاد بعدين حقق له ف يعني ايش وذهب فعلا وودعناها بالدموع و يعني عارفين كده شكله الشاب يعني واستشط فعلا دخل هو واثنين معاه في مخزن من مخازن الذخيرة نعم في فلسطين اليهود وبعدين استخبوا فيه كان في عملية اختبؤوا في هذا المخزن وبعدين يظهر اليهود احسوا بهم وكانوا يعني قطعان مقتولين مقتولين فهم قال لك ان المخزن المخزن فيه وما فيه وراحوا الثلاثه يعني شهداء فالحرب الفلسطينيه الضيقه هي ايضا كانت من اسباب ضرب جماعه الاخوان نعم يعني فاجتمع سفراء يعني بريطانيا نعم. وفرنسا وأمريكا نعم. في منطقة فايد نعم. منطقة عسكرية فيها الانجليز نعم. يعني, يعني كامب انجليزي وعسكر انجليزي نعم. اجتمعوا هناك وطلبوا من الحكومة المصرية حل الإخوان المسلمين هذا عرف يعني بعدها وبعد مده تصبح هذه وسائق مبحه للناس نعم اصبحت معروف فيما فحل الجماعه و عدد من الشباب مع انه طلاب ما بيروحوش المعتقلات عاده ولكن اخذنا نحن عدد من طلاب الثانويه الثانويه في الازهر نعم في الم... بالذات نعم يعني انا و عدد من اخواني احمد العصار واخي محمد الدمرداش واخ اسمه مصباح نعم عبدو رحمه الله رحمه الله واخ سيد المفاض مجموعه اخذونا الى المعتقل من محطه طنطا الثانوي وودونا الى سجن قسم اول طنطا قسم الشرطه في سجن نعم فحطونا في السجن ده طيب يعني الاول حطونا مع بعض النصوص والمخدرات والمواد دي قعدنا معاهم كم يوم وقعدوا يحكوننا يعني ازاي بيسرقهم وبيسايبهم اا قلنا اقول لك حكايه أقول لك يعني في الموالد نعم. في طنطه فيها مولد السيد كبير. البدوي مولد ملايين مم. الناس نعم. فاقول لك عايزين يعرف الشخص اللي معاه فلوس اه فبيجي واحد يدي كده ويجي كده على شهوه كده قلنا اوعى تلفيبك ايوه اللي معاه فروز بقى يعني يحطيب على جهر يحطيب واخدرك من الناس دولي يعني ويحكوا لحكايات يعني عجيبة بعدين فصلونا عن هؤلاء وبقينا وحدنا بقينا حوالي أربعين يوم في سجن أول طنطة لم نرى الشمس ولا نرى صحيفة ولم نرى أي شيء كانوا يسألوكم سألونا في الأول خلونا انا. اختبئات في الحقيقة مم. انا وصديقي محمد الدمرداش ده لما لقيناهم بيحاسوا الناس اختفينا من المعهد مم. وذهبنا الى قرية الاخ محمد الدمرداش نعم قريه اسمها السملاويه مركز زفته غربيه هذه في في بلده مم. ويعني تفكيرنا برضه ما كانش تفكير يعني جيد لاني طبعا لما هنختفي مع بعض يعني لازم هيروحوا يشوفونا في احد القريتين قريه فراحوا قريتنا ما لقوش حد فبعديها قطع هجوم قريه الاخ محمد واحنا قاعدين بصينا تقريبه قلنا المباحث ف طلعنا تعرف الريف عندهم سلالم خشبيه كده تطلع لفوق السطح وسطوح الريف كلها, على بعض. كلها من الصبر بعضين نعم. فإحنا طلعنا من السلم الخشبي نعم. على السطح نعم. وذهبنا إلى بيت الجنان ونزلنا من السلم الخشبي إلى بيت الجنان <تصفيق> ودخلنا إحدى الحدرات يقولوا عليها في الفلاحين قاعة نعم. قاعة يعني فدخلنا فهم دخلوا البوليس ام الاخ محمد قال فين ابنك؟ هو بن فطوطه ما لقوا الاحذيه والكوتير والاشياء يا الله سلام يا ده موجود من زماننا مش يعني بحسهم ما البيت اللي دخلنا فيه نعم فيه دارتهم أفلت علينا الحجرة دية تعاونت يعني وصرحت الغير وطركت البيت آه. وراحت الغير قال الله دخلوا البيت يعني ماذا اوش حد فيعملوا ايه راحوا اخدين ام الاخ حبيب محمد معاهم آه. الى نقطة الشرطة آه. آه. فبعد مدة لما حسين احنا ان الجو كذا وجات لنا امراه صاحبه البيت وفتحت ورحنا الى بيتها لقينا ام الاخ محمد واخدينها قلت له لا يعني ما مص. لا يمكن بقى نترك والدتك يعني هم هيوصلوا لنا هيوصلوا فمش ممكن مم. هيفضل يعني مختبئين ابدا ده خلينا نروح فنروح نسلم نفسنا نروح اللي يدوار العمدة وقلنا له فالعمدة اتصل بهم يجوم خدونا ووالدته وعدين خدونا من النقطة الى المركز نعم يعني وحطونا في الحز في المركز الحز ده فيه اللي عليه مخالفات زراعية واللي عليه مرور واللي عليه كذا يجي اكثر من اربعين شهر واتفا جينا في صلاة الإشتاء وقولنا جماعة توضلوا صلوا معنا وصلوا معنا في الفجر يومنا وقعدين صلينا جماعة وقعدين أبنى لهم تقلوا معنا المأسورات <تصفيق> من أحفظها ونمتعي بالحجل اللي تقدروا فقلنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ف اه ديت انتوا الو اه طب سبحان الله والحمد لله ولا الله والله اكبر 50 1 عملنا ضجه قوم الحساكر يا اولاد انتوا انتموها جميع انا <تصفيق> شيخنا اسفين ان نتركك في الحج لكن ما بدأت بدات بارك الله لك فيها احنا حلقتنا انتهت هذه ولا بأس أن نتركك في الحجز تدعو إلى الله عز وجل إذا أبنت لعل الله يتيح لنا فرصة يعني لقاء آخر لنكمل إن شاء الله المشوار إن شاء الله, الله يزديك خير يا شيخ مشاهدي الكرام باسمكم نشكر لسمحة الشيخ يوسف هذه النفس الطيبة وهذا المشوار الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته نرجو أن تتاح لنا فرصة لقاء آخر مع سماحته وإلى أن يحصل ذلك بإذن الله تعالى لم يبقى إلا أن نودعكم في هذه الحلقة الى ان نلتقي نستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جزاك الله خير يا شير. شكرا, شكرا, شكرا الله الله الله وفي هذه الباخره اخيرا اتعرفت لاول مره على الشيخ محمد الغزالي مكان ياخذنا بقى يجرجينا ويلعبنا سنيه ومد الله يخرب بيتك يا كينج <تصفيق> <تصفيق> الملك وكان له يعني يقول لك ولست بشارب شايا بقرش ولكن أشرب الشايا البلاشا أصحاب الدعوات هم اللي جعلوا السجن جنة يقول أي خليفة لعن الله خليفة هذا قسمه حدثني حديثا جميلا أو حزينة عن الطور الطر سموه رئيس رجنة العكننة <تصفيق>